هذه الأحكام الخمسة لا يبتمع واحد منها مع الآخر أبدا في من جهة واحدة في فعل للمكالف الله عز وجل له الحكم سبحانه وتعالى ولله عز وجل في كل فعل للمكلف حكم هذا الحكم بالاستقراء وجدناه أحد خمسة أحكام ووجدنا هذه الأحكام الخمسة لا يجتمع منها اثنان مع بعضهما البعض من جهة واحدة أبداً ولا ترتفع الخمسة مع بعضها كلها عن الفعل أبداً. فسمينا هذه الأحكام الخمسة أحكام تكليفية تمام؟, تمام, تمام, تمام الضابط بتاعها ضابط هذه الأحكام هي أنها لابد أن يتصف فعل المكلف بواحد منها ولا يكتنع منها اثنان ولا ترتفع هذه الأحكام الخنفة كلها عن فعل للايه المكلف، تمام طيب سميها سين سميها صاد سميها أحكام تكلفية سميها ما شئ ده الظابط بتاعها إذا لم تسمى أحكام تكلفية لأنها متعلقة بالفعل المكلف، لم تسمى أحكام تكلفية لأن فيها كلفة ومشقة لم تسمى أحكاماً تكلفية لأنها متعلقة بالتكليف. لم تسمى أحكاماً تكلفية لأي سبب من هذه الأسباب. إنما اختصارا بدلا من نسميها الأحكام الخمسة التي لا ترتفع كلها ولا يتمع منها اثنان في حال واحدة. سميناها أحكاماً إيه؟ تكلفية. من المعتزلة من يرى أنها متعلقة بفعل المكلف أو أنها سمية تكلفية لأن فيها كلفة ومشقة لكن هذا ليس بإيه بصحيح تمام مهم نفهم أن هي مجموعة الأحكام التي لابد أن يوصف أي فعل المكلف بواحد منها ولا يجتمع أحدها مع الآخر من جهة واحد طيب الأحكام التكلفية لما نيجي نشوف تعريف الحكم التكليفي. أو تعليق الحكم الشرعي عند الأصوليين بيقوله هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع ده الحكم الشرعي والحكم الشرعي قسمناه الحكم تكليفي وحكم وضعي يبقى الحكم التكليفي خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التكفير وخطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالوضع الحكم الايه؟ الوضعي تمام الحكم الوضعي اللي هو وضع الشيء علامه على شيء آخر أن الشريعة يضع شيئا علامة على شيء آخر والسبب الرخصة العزيز مش الحكم الوضعي اللي هو القانون تمام طيب الاقتضاء أو التأخير الاقتضاء أو التأخير إزاي طلع لنا خمسة أحكام التأخير هي لنا حكم واحد اللي هو المباح والاقتضاء يطلع لنا كم حكم أربعة نشوف شرع الاقتضاء ده الطلب. الاقتضاء هو الطلب. والطلب وإنما طلب فعل فهو أمر. وإنما طلب نهي فهو. إنما طلب ترك فهو إيه؟ طلب فعل فهو أمر. إن طلب كف فهو إيه؟ نهي. تمام؟ طيب. الأمر والنهي كلاهما جازم. أو خير جازم مؤكد أو غير مؤكد فالأمر الجازم إجاب الأمر الجازم هو والأمر غير الجازم هو الاستحبات والنهي الجازم والنهي غير الجازم هو الكراه وسكوت الشارع أو التخير بين الفعل وعدمه هو اللي هو اللي الاختضاع أو التخير يبقى طلعولنا خمس إيه أحكام طيب الحكم التكليفي الوجوب تمام <ملي> <to> <noise> الحكم نفسه هو الوجوب والفعل الذي يثبت فيه هذا الحكم يسمى واجب نقول الصلاة واجبة والصلاة حكمها الوجوب الصلاة واجبة الصلاة حكمها يبقى الحكم نفسه هو الوجود الحكم هو الاستحباب لكن الفعل نفسه مستحب الحكم الاداحة لكن الفعل نفسه مباح الحكم الكراهة لكن الفعل نفسه مكروه الحكم التحريم لكن الفعل نفسه محرم. مهم أن ننتبه للفرق البلدقيق ده لأنه حييجي معنا قدام لما نفرق ما بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. تمام طيب. تعرفات الأهلنا الجيوني قال لنا الواجب هو ما يثاب على فعله ما يثابه فاعله ويعاقب على ترك يستحق تاركه لإيه العقاب ويثاب إيه فاعله فاعله إيه يثاب طلبا جازمني بل الفاعل يثاب والتارك طب الطلب الغير الجازم، الطلب غير الجازم يثاب الفاعل، لكن التارك لا يعاقب. عكسهما المحظور المحظر أو المحرم يثاب التارك ويعاقب الفاعل. أما المكروه فيثاب التارك لكن لا يعاقب الإيه. وبينهما المباح لا يثاب ولا يعاقب لا على الفعل ولا على الايه ولا على الترك كده عرفنا ايه هي حكم يعني حكم ايه تكليفي طب ايه حكم الوضعي الحكم الوضعي هي الامور التي جعلها الشرع علامة على امور اخرى الشرع اه الورق معاك مظبوط انا الترتيب عندي ملخبط شويه ايه اللي عندك ماشي طيب. هناخذ الأحكام التكلفية لحق الكلام عن الحكم المضي نأخذ الأحكام التكلفية بالترتيب الواجب قلنا ما يثاب فعله ويعاقب إيه تاركو مش هنتكلم على الواجب ينقسم الأقسام كثيرة أهم قسم تفهموا الواجب العيني والواجب الإيه الكفيل الواجب العيني هو ما واجب على كل مكلف بعينه لا يغني فيه أحد عن أحد واجب عليك أن يتصال واجب واجب عليك أن يصلي واجب لي ده... كل شخص بعينه واجب عليه الواجب أما الواجب الكفائي فما طلب إيجاده من مجموع المكلفين دون النظر إلى فاعله النظر فيه إلى ذات الواجب لا إلى ذات الفاعل المقصود إيقاع الواجب بغض النظر عن فاعله مش هيهمنا مين اللي ايه؟ مين اللي عمل يهمنا انه نتعامل واحد بيغرأ يهمنا ايه؟ حد ينقذه مين اللي انقذوه ما تفرقش معانا المهم انه هذا الرجل يتم انقاذه باي شكل باي طريقة المهم يتم الايه؟ الانقاذ تمام؟ طيب الواجب الكفائي ذا يعني كفائي يعني إذا قامت به مجموعة سقط الطلب عن الباقي ويتعين على القادرين الواجب الكفائي يتعين على القادر عليه إلى أن يوجد من يقوم به يعني واحد بيغرض ومعاد الثلاث نقول للثلاثة واجب عليكم أن أنتم تنقذوا هذا الايه واجب كفائي لو الثلاثة ما أنقذوهوش الثلاثة ايه الثلاثة يأثموا لو واحد منهم أنقذوا ساقط الطلب عن الايه عن الباقي لكن يتعين في حق القادرين إلى أن يوجد من ايه يقوم به طب إذا لم يقم الواجب الكفائي عيني على مين على القادرين وكل بحسب قدرته يعني اللي بيغلق دم عدي ناس ما بيعرفوش شعوم سووم شعوم أفمين أفمين بس إثمهم ليس بمقدار إذا كانوا يستطيعون العون طب ما بيعرفوش يوم وطبقاً يعملوا ايه؟ ينادوا حد يسرخوا يستغيثوا بحيث ان هما يوجدوا من يستطيع ان هو ايه؟ ينقذ تمام؟ فكل بحسب القدرة التي عنده كل بحسب القدرة التي ايه؟ ده الواجب العيني والواجب الايه؟ الكفر المستحب المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه المستحب هو الفعل الذي إذا فعلته أخذت أجرا وثوابا وإذا تركته لا شيء عليك خلاص؟ ده الفعل إيه؟ بما يعرف المستحب بالدليل المستحب يعرف بالدليل وهذا نسميه المستحب الاصطلاحي وهذا نسميه المستحب الإيه الاصطلاح لكن يطلق عند الفقهاء المستحب على أمر آخر وهذا أمر نعم يطلق عند الفقهاء على كل فعل مباح يغلب على الظن أن يحقق في العادة المصلحة دون مقابلة عندنا فعلا أحدهما عادة ما يحقق المصلحة والآخر تجانبه المصلحة فيطلق على ما يحقق المصلحة أنه مستحب والآخر أنه مكروه أو أنه خلاف الأولى يطلق عليه خلاف الأول والثاني يكون هو الإيه الأول فالأول يطلق عليه إيه مستحب هذا المستحب مبني على التعليل وليس على الدليل بخلاف المستحب الأول المستحب الاستقراء مبني على إيه على الدليل أما هذا المستحب مبني على التعليل هذا، أطلق عليه لفظ المستحب لكن لا يثاب فاعله بمجرد الفعل لا يثاب فاعله بمجرد الفعل إنما يثاب فاعله إذا تحققت المصلحة من الفعل وقصدها بنيته نجيب مثال التعليق مستحب الثاني ما على التعليق مستحب الأول اللي هو المستحب للصلاح النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صوم الاثنين والخميس كان يصوم يوم الاثنين والخميس يستحب الصوم الاثنين والخميس مش كذا صومت يوم الاثنين والخميس تأخذ أجر ثواب الله صومت يوم في سبيل الله بعد الله وبين النبي سبعين خريف صيام يوم في سبيل الله مستحب ولا لا مستحب طيب الفقهاء يقول يستحب أن تكون المرأة غريبة عنه مش من أريده في الزواج لو تزوج امرأة غريبة مش من محاريمه مش من أقاربه ويكره أن تكون من أقاربه يقوله يستحب أن يكون الذابح الحنبلة مبصرا وتكره ذبيحة الأعمى طب ليه تكره ذبيحة الأعمى هل لو ذبح مبصر بصره ياخد أقل ثواب على كونه مبصر؟ لا طب ما قالوا لي تقرأ ذبيحة العامة قالوا تقرأ ذبيحة العامة لأنها ربما يفضي إلى أذيت نفس أو أذيت الحيوان أو عدم أصابت موضع الإيه الذبح أو تعذيب الحيوان طب ما إحنا ممكن واحد يبقى عمه واحد يقف معاه ويحمله إيده ويعرفه مكان كان ذبحه بالضبط ويحمله سكينة ويتجنب كل المفاسد دي صح لكن في العادة يغلب على الظن أن العمى ما ظن الحق كذي إيه فعشان كده قالوا تكره ذبيحة الأعمى بس ما كراهية دي ليست هي الكراهية اللي واستحباب إنه يكونوا مبصر ليس هذا هو الاستحباب اللي إيه اللي هو يُثاب عليه إنما استحباب يعني أولى لا. استحباب لأجل المصلحة وده ليس مبنيا عليه أجر وثاب اللي مبني عليه أجر وثاب الاستحباب الإصطلاحي اللي هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه اللي هو لابد له من إيه من دليل يابد لما نلاقي الفقهاء بإنه يستحب ندور بنوه على دليل ولا بنوه على تعليل بنو على دليل بمستحب إيه؟ بنو على تعليل يبقى المستحب هنا مش مراد بالمستحب الإصطلاحي إنما مراد به الأولى مراد به كلمة إيه؟ الأولى عايز يقول إن الأفضل بس بدل ما يقول الأفضل بيقول إيه؟ الأولى أو بيقول المستحب فليست كل مست... كلمة مستحب عند الفقهاء ويقصد بها المستحب الإصطلاحي الذي يترتب عليه أجر وثواب لمجرد فعل الشيء تمام؟ واضح كذا؟ طبعا ده مهم علشان تقرأ في كتب الفقه هتلاقي أنفس كتيرة يقول عليها ويستحب كذا ويستحب كذا وليس هناك دليل حاجة من اثنين هتلاقي انت بتدرس في اصول كلام غير ما مو... واللي في كتب الفقه بخلافه وبتدرس في الفقه كلام واللي في كتب الاصول بخلافه تيجي تبني الاتنين على بعض تقعيهم مش مرتبطين ببعض عشان نربط الاتنين ببعض نفهم الدنيا صح نفهمها ازاي نفهم بألفاظ الفقه الفقه لم يقولوا مستحب ليس دائما ما يقصدون المعنى الايه الاصطلاح لا غالباً ما يقصونه معنى آخر المعنى اللي أنا بينته اللي هو المستحب اللي هو بمعنى الأيه الأول لو قال مستحب وبنى عليه أجل الثواب ما نقوله تعالى فين الدليل إنما قال يستحب أن يتزوج المرأة الغريبة مثلاً التي ليست من محارب من أقارب طب ليه لتكاثر الأنساب لزيادة التعرف بين الناس ولأن المرأة إن كانت من أقاربه ربما إذا حصل طلاق أفضل إلى قطع الرحم لو هي بنت خلته ومثلأها شيره يزور خلته بعد كده يصرع منه خلته فأقول لأن أهل الطب يقولون أن ذلك أفضل في في الأنسان فيقول الحاجات دي كلها فيقوموا أعلين إيه أن هذا إيه أفضل فأفضل يطلقون عليها لفظ إيه مستحب. طيب. المباح اللي هو القسم الثالث ما لا يثاب على فعله ولا يعاقه على تركه لا يثاب على فعله ولا يعاقه على تركه أي أنه مستوي الطرفين مستوي الطرفين لا ثواب ولا عقاب على الفعل أو الترك خيرنا الشارع وأباح لنا الأمرين هذا ينقسم هذا منهما هو مباح إباح شرعية أي ورد الدليل بإباحته بعينه ورد الدليل بإباحته بعين ومباح إباحة أصلية وهو ما لم يرد دليل بحقه بعينه وكان باقيا على الأصل في الأشياء المنتفع بها والأصل في الأشياء المنتفع بها هو الإيه؟ الإباحة ينقول الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة ينقول الأصل في الأشياء ماننقولش الأصل في الأشياء اللي باحة الأصل في الأشياء اللي باحة كلمة غير دقيقة ينقول الأصل في المنافع للإباحة والأصل في المضار التحريم. ينقول الأصل في الأشياء المنتفع بها fik الإباحة وهو الأشياء دي مش كلها الأصل فيها الإباحة ما كان منها ضارا الأصل فيها التحريم تمام كده أصل المسألة عند المتقدمين الأعيان المنتفع بها التي فيها نفع لكن التي ليس فيها نفع بل فيها ضرر فالأصل فيها أنها محرمة تمام؟ مثال، ال أي مثال هنا بقى على على فعل مباح الأصل فيه إباحة يعني مثلا لو لقينا عمل نوع جديد من أنواع الأكل تغور ماء والحليب مثل ماشي، ده, ده ورد بنص، لكن احنا عندنا مثلاً لقينا نبات جديد من النباتات ما كناش نعرفه قبل كده وعملنا عليه البحث لقينا مفيد جداً ومفيد للجسم وفي منافع كثيرة مباح إلا أن يكون ورد بحقه دليل على الايه؟ طيب، وجدنا هذا النبات ضار وبه سموم ومؤذي جدا لجسم في الأصل أنه محر تمام؟ في شكل كده؟ الأفعال التعبدية الأصل فيها المن الأصل فيها لإيه؟ المن الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة والأصل في العبادات إيه؟ المن مش موجودة, موجودة. صفحة كبيرة على الفاضي. طيب الكراهة, الكراهة. المكروه المنع. لا يعقل على ايه على الفعل, على الفعل. ويفار على الايه على, على الترك طبعا وهذا الامر لابد له من ايه المنع. لابد له من ايه من دليل وقد يطلق عند الفقهاء على خلاف الايه الاولى فكرين الاولى الذي في المستحب خلافه اسمه ايه اسمه خلاف الاولى خلاف الاولى اسمه ايه خلاف الاولى خلاف الاولى ده ده احد درجات اخترافاع عند الايه فقهاء فاحان نقوله خلاف الاولى احان نقوله ايه طب المكروه ان لم يكن هناك دليل اسمه ايه ايبهو خلاف الـإيه الأول؟ خلاف الأول دا مبني على إيه؟ على التعليل وليس مبني على إيه؟ على الدليل. يبقى خلاف الأول لا يثاب في تركه، مش متعلق ثواب على الترك. إنما المكروه اللي متعلق عليه ثواب ده بالترك. إنما خلاف الأولى مش متعلق الثواب على الترك. إنما الثواب يتعلق على ترك المفسدة إذا تحققت. تمام؟ والفعل هو الفعل الذي غلب على الظن أن المصالح المتعلقة بمقابله أكثر. مثاله قلنا فبيحة الإيه؟ الأعمى. النوع الأخير القسم الأخير الموهي التحريم المحرم ما يثاب على تركه ويعاقب عليه على فعله طيب المحرم ده ليس على درجة واحدة بل هو على ثلاثة أنواع تمام؟, تمام, تمام, تمام, تمام النوع الاول المحرم لذاته والنوع الثاني المحرم لغيره والنوع الثالث المحرم سددا للذريعه المحرم لذاته والمحرم لغيره ده المحرم المحرم لذاته محرم لما فيه من المفاسد التي لا تنفك عنه محرم لا يمكن إباحته بحال من الأحوال تمام, تمام. التي لا تنفك إيه أنا المحرم لغيره ما كان تحريمه لأجل ما يفضي إليه من محرمات هو حر لأنه يفضي إلى محرمات أخرى كثيرة لكن دل الدليل على أنه محرم يعني ورد الدليل بتحريمه وورد الدليل أن هذا لأنه يفضي إلى محرمات أخرى ورد التحريم ورد الدليل بتحريم إطلاق البصر وبيّن الشرع علة ذلك أنه مفض إلى الزنا الذي هو محرم لذاته تمام؟ وإلا لم يغذف هو محرم هو محرم لغيره لكن هناك دليل على تحريمه هو محرم لكن علة تحريمه أنه لغير لكن دلّد الله على تحريمه، وبعد كذا عرفنا أنه من علة من من من ثواب التحريم أنه يفضي إلى أشد إلى ما هو محرم أشد منه. واضح كده المحرم ده نعم. هاي في النوع الثالث هقوله دلوقتي. قد يبح عند الحاجة اطلاق البصر محرم بالنص النظرة الاولى لك والاخرى ليست لك والثانية والاخرى عليك وقال للرجل اصرف بصرك صح؟ دل على ان ايه؟ النظر محرم لكن ابيح عند ارادة النكاح. الزنا لا يباح متوقعا لأنه من المحرم الأول محرم ليه؟ لذلك لا قد يباح مش كل محرم الغير يباحه عند الحاجة إنما قد يباحه عند الحاجة وده بالدليل برضو طب أنا بقوله ليه؟ عشان أفرق ما بينه ومن بين النوع اللي بعده وهو المحرم مسدا للذريعة الذي هو مباح في الأصل وفعل مباع لكنه لما كان وسيلة لفعل محرم وسيلة لفعل محرم أخذ حكم مقصده فصار حراما بالوسيلة ويحكم المجتهد بحرمة ذلك الفعل وإن لم يكن حراما في الأصل الفرق بين هذا المحرم والذي قبله أن كلف لو ارتكبه لا يثم إلا إذا انتهك المقصد واضح؟ يعني شاب أتى المكتحدة قال له أنا إذا دخلت على النت أقع في المحرم حكم دخول النت قال له يحرم عليك ادخال النت بيتك لأنك إن أدخلته وقعته في المحرم غليلا حرم عليه ادخال النت البيت ادخال النت البيت صار في حقه محرم محرم من أنه نوع من الثالث ستا للايه طيب أخينا ده دخل النت البيت بمجرد إدخال النت أثم لا إذا أدخله ننظر وقع في محرم أثم بوقوعه لا بإدخاله طيب ما وقعش في محرم لم يأثم لأن الفعل الذي حكم المكتهد حكم المكتهد في حقه بالحرمة كان في الأصل مباح وإنما حرم في حقه سدا ليه للذريعة فالحل والحرمة في الفعل هذا لكونه وسيلة والإثم متعلق بالفعل الذي هو مقصد وده فرق بين هذا المحرم والمحرم الذي قبله المحرم الذي قبله يترتب عليه الإثم بمجرد فعله لأنه هو هو ذاته محرم واضح؟ المحرم إذا ارتكبه يأثر مش كده محرم لذاته خلصان، والمحرم لغيره ورد بحقه دليل لكن وردت أدلة تدل على أنه وسيلة إلى ما هو أشد عرمة منه فهذا محرم لغيره قد يباح عند الحاجة وإذا ارتكبه فهو إيه آفل. لا إشكال في ذلك خلاص متفقين النوع الثالث فعل مباح في الأصل لكن هذا الفعل لما كان وسيلة إلى فعل محرم حكم المكتاهد بكون ذلك الفعل بكون ذلك الفعل محرما سدا لذريعة المحرم خلاص إذا هذا محرم بالوسيلة محرم لكونه وسيلة إلى مقصد واضح مش واضح هو مباح الفعل ده مباح كنا أنا أدخل نت مباح ولا مش مباح طيب الدخول ده دخل نت مباح لكن الفعل ده هو في حقي أنا صار وسيلة إلى محرم بلم بقى هو صار وسيلة إلى محرم بقى في حقه محرم سدى للإيه كله محرم سدى للزراعه مش معناه إننا بمجرد ما فعلته آثم إنما هو أنا ممنوع منه حتى لا أفعله لكن إن فعلته تردد بالإثم متعلق على إيه على انتهاك المحرم المقصد والله دخلته وما وقعتش في الإثم، فيش مشكلة. رجعنا للأسفل، واضح؟ يدي مفلت كمان. إيه؟ لا ما هو لو راح. ي... هيشتري واحد أنا خايف إن هو يعبي فيه خمر وهي أحب طب هو اشتري ومعباش <تصفيق> لو عبا يعب ماجي بس التحكم بالتحريم سد الذرية مرجعه للمين للمجتهد لأن باب سد الذرية باب واسع ولو ترك دعوى الناس ممكن إيه يضيق أبواب الحلال بدعوى سد إيه الذرية ويفتح أبواب الحرام بدعوى فتح الذرية. سيب الفتو دلوقتي لأن الفتو ليها كلام كتير لكن تعرف أن في نوع اسمه مصدى للذريعة علشان أنا هاجي أقول بعد كده بقى أحياناً ييجي الفقيه يقوم يقول هذا محرم لغيره ويقصد عليه ويقصد وهو بيقول محرم لغيره إن هو محرم إيه وأحياناً محرم سدى للذريعة ويقصد محرم لإيه غير الإصطلاح ما بين محرم سدى للذريعة محرم لغيره بيتم إيه فبادلهم أحياناً فلما يقول محرم سداً للذريعة فهم هو يقصد إيه ممكن يقصد سداً للذريعة ويقصد لغيره ممكن يقول لغيره فيقصد إيه صدر <سدن> للذريعة إيه إيه إصطلاحه لا إصطلاحه انتبه لإصطلاح كل قائلة لا أفضل هنا بقى أنا حتى لو في وقت بسأنا صوتي راح بقى يوديها العشرة ده احنا ده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان